يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأمنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد فما زلنا مع أحاديث باب الأضاحي من كتاب بلوغ المرام وكان آخر حديث توقفنا عنده هو حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الحافظ رحمة الله جل وعلا عليه وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي ولا أعطي في جزارتها منها شيئا متفق عليه هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي وقع في حجة النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يسوق الهدي من بلاد اليمن وثاق علي رضي الله تعالى عنه الهديا وكان عددها مئة من الإبل ولهذا قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وهو جمع بدن و تطلق على الإبل والبقر والغنم وتطلق خاصة على الإبل وهذا هو المستعمل والذي يدل عليه المعنى عند الإطلاق عند الإطلاق البدن أو البدن المقصود بها الإبل وهي من بهيمة الأنعام التي شرع لنا نحرها في الأضاحي أو في الهدي عليكم السلام في الأضاحي أو في الهدي هذه البدن ساقها علي رضي الله تعالى عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينحرها النبي عليه الصلاة والسلام في حجته وليتصدق بلحومها وجلودها وجلابها على الفقراء والمساكين من المسلمين وإن كان الواجب في حق القارن من الهدي شات من الغنم شات من الغنم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم من الهدي سبعمائة مرة بقدر ما أوجب الله جل وعلا عليه لأن الإبل الواحد يشترك فيه سبع من الناس سبع يشتركون في إبل واحدة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم مئة من الإبل معنى هذا مئة في مئة من الإبل في سبعة بمعنى أنه قدم من الهدي سبعمائة جزء بالقدر الذي أوجب الله جل وعلا عليه وهذا من كرمه وجوده كيف لا وهو عليه الصلاة والسلام أجود الناس كما عرفه بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح كان رسول الله أجود الناس وهذا من جوده ليس هذا فحسب بل إنه نحر من هذه الإبل ثلاثين بيده ثلاثين نحرها والبقية نحرها مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في الرواية قال علي رضي الله تعالى عنه أمرني أن أقوم على بدنه وقيامه على بدنه بأن ذهب إلى بلاد اليمن واشتراها ثم ساقها من اليمن إلى, إلى ميناء أي إلى مكة ليس هذا فحسب ثم بعد ذلك شارك في نحرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قسم لحومها وجلودها وجلابها أو جلالها والجلال هو ما يوضع على ناقة على ظهر الجمل الفراش أو الغطاء الذي يغطي يغطى به ظهر الجمل يسمى جلال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم هذا كله على المساكين قال على المساكين ثم قال ولا أعطي في جزارتها منها شيئا في جزارتها أي الجزار الذي يستعين به في قطع لحومها وجلودها هذا لا يعطى للحم هاشي لأن إعطاء الجزار من لحوم هذه القربة بمثابة الأجر له بمثابة الأجر لهم وهذه قرب خالصة لله جل وعلا لا يجوز لألم لا يجوز للمسلم أن ينتفع بشيء منها ببيع أو شراء أو ما شاكل ذلك ودفع شيء منها للجزار والجزار الذي مهنته وحرفته هو تقطيع اللحوم أو الذبح أو ما إلى ذلك قد يكون في هذا منفع أو شيء من الإجارة أو البيع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى في جزارتها منها شيء وهذا الحكم وهذا الحكم كما أنه ورد في الهدي يشمل الهدي والأضاحية كذلك لأنها كلها قرب لله تبارك وتعالى يذبحها المسلم تقربا إلى الله جل وعلا في وقت مخصوص وفي مكان مخصوص بالنسبة للهدي أما الأضاحي يذبحها المسلم في وقت مخصوص يذبحها المسلم في وقت مخصوص وحيثما كان في أرض الله جل وعلا ليست مختصة بمكان بخلاف الحديث، فإنه لا يذبح إلا في مكة أو في مина. لا يذبح إلا في مكة أو في مина. من فوائد هذا الحديث، وهذا الحديث وقع في يوم النحر من حجة الوداع. من حجة الوداع. لأن هذا اليوم هو اليوم الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيه أولا استحباب استحباب سوق البذن بالنسبة لمن كان قارنا فيه كذلك جواز النيابة في النحر والصدق وكذلك في الذبح في الأرحية أو في غيرها جواز النيابة بمعنى أن ينوب المسلم أخاه وإن كانت هذه قربة من القربات والأصل في القربات كلها الأصل في القربات كلها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني المرء هو الذي يباشر عبادته ويقوم بتقربه لربه جل وعلا فيما أوجب عليه ولكن جاز في هذا النوع من القربة جاز. النيامة وهذا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام من فوائده كذلك أن الهدي والأضحية لا يعطى الجزار منها شيئا وهذا مذهب جمهور العلماء وحكى بعضهم ابن المنذر عليه رحمة الله عن ابن عمر وبعض السلف ورواية عن أحمد أنه يجوز إعطاء الجذار من جلودها يجوز إعطاء الجذار من جلودها والراجح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر هذا النهي الذي جاء مطلقا عاما قال في جذارتها منها شيئا سواء من لحمها أو من شحمها أو من عظمها أو من جلدها من فوائد هذا الحديث كذلك فيه فضيلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أنابه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل من فوائده كذلك فيه بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده إذ أنه أنفق هذه البذنة جميعها على المساكين تلحق ماذا؟ تلحق الحقيقة في ماذا؟ في عدم يعطى هذا العقيقة ليست من باب القرنة تختلف. ثم قال أي الحافظ عليه رحمة الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم هذا الحديث في حكم الاشتراك في الهدي أو الأضاحي قوله رضي الله تعالى عنه نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وعام الحديبية كان في السنة السابعة السادسة للهجرة كان في السنة السادسة للهجرة وعام الحديبية المقصود به ما سمي بغزوة الحديبية وإن لم يحدث فيها قتال أو ما عرف بعد ذلك بصلح الحديبية المشهور لأن هذا الأمر وقع في مكان على مقارب على مشارف مكة يسمى بالحديبية يسمى بالحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا مكة للعمرة فمنعه مشركو مكة وتفالح معهم في هذا المكان الصلحة المشهور بصلح الحديبية. ومما اتفق عليه معهم صلى الله عليه وسلم أن يعتمر العام المقبل فهذا ولما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه منعوا من العمر أمر النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم الصحابة ممن كان معهم الهدي أن يحلق رؤوسهم وأن ينحروا هديهم وكان كانوا يشتركون في الإبر في الإبر والبقر سبعة, سبعة على كل ناقة أو على كل بقرة وهذا في الهدي خاص أما في الأضاحي فيختلف بدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى واشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة رواه الترمذي والنساء بسنة صحيح في البقرة سبعة وفي الإبل وفي وفي البعير عشرة بمعنى أن في الهدي في الهدي الاشتراك في البقر والإبل يكون واحدة بمعنى سبعة على كل بقرة أو سبعة على كل بعيد أما في الأضحية فيشترك سبعة على البقرة وعشرة على البعير أي الإبل وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته بالناس من فوائد حديث جابر أولا فيه فيه جواز الاشتراك جواز الاشتراك في الهدي والأضاحي من فوائده كذلك أن الاشتراك لا يكون إلا في الإبل والبقر يعني الغنم لا اشتراك فيه الغنم لا اشتراك فيه وفي كل في كل أضحى في كل عيد أضحى تطرح مسألة الاشتراك في الاشتراك الأضحية في شات الأضحية البيت وهل يجوز الأب والإخوة أن يشتركوا في الأضحية وكل مرة نعيد نفس الجواب يا إخوان الاشتراك إنما في الإبل والبقر أما الغنم لا اشتراك فيها إذا ضحى أهل بيت بأضحية بشات أضحية تجذقوا عن رب البيت إذا كان رب البيت هو الأب والناس على قدر حالهم ولا يقدر كل واحد منهم أن يضحي يضحون بأشياء وهذه أشياء تكون على أبيهم أو على من ضحى منهم يعني من اشترى هذه الأضحية وضحى بها أما أن يشتركوا يعني أربعة أو خمسة وكل واحد يأتي بنصيب وكل واحد بعد ذلك يعتقد أنه له نصيب في الأضحية بهذه الصورة هذا لم يدل عليه دليل لا اشتراك في الغنم إنما الاشتراك في البقر والإبي من فوائد هذا الحديث أن أن الاشتراك في الهدي يتساوى فيه البقر والابل بخلاف. بخلاف الاشتراك في الأضحية فيشترك سبعة سبعة في البقرة وعشرة في البعير لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا إذن عن ما أورد الحافظ عليه رحمة الله من أحاديث متعلقة بباب الأضاحي وما تضمنته من فوائد وأحكام بعد هذا الباب باب آخر له مناسبة بالذي قبله وهو باب العقيقة ومناسبته بالذي قبله أن في العقيقة ذبح كذلك أن في العقيقة ذبح كذلك فيه قرب إلى الله جل وعلا تقرب إلى الله تبارك وتعالى كالأضحية في هذا الباب والعقيقة سميت عقيقة من العق والعق هو القطع هو القطع وهنا بمعنى الذبح أي العقيقة هي ما يذبح للمولود ما يذبح للمولود يوم سابعه تقربا إلى الله جل وعلا يوم سابعه أو يوم رابع عشره أو يوم واحد وعشر وعشرون من ميلاده أو من ازدياده ثبت في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن العقيقة تكون في اليوم السابع أو في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الواحد والعشرون والأكمل والأفضل في اليوم السابع في اليوم السابع فإذا تعذر على الإنسان أن يعقى في السابع له أن يعقى في الأسبوع الذي يليه يعني في الرابع عشر وكذا خاصة يعني إذا كان الناس أو الزوج مشغول بأسابع زوجته وما قد يحدث لها بعد ولادتها كما هو غالب أحوال الناس اليوم يعني النساء اليوم لسنا كالنساء في الأيام السابقة ربما كانت المرأة كما يروى تكون في القافلة يأتيها المخاب فتتنحى عن القوم جانبا وتولد نفسها وتحمل صغيرها وتلحق بالركب أما في هذه الأيام فمشاكله غير خافية عليكم صلى الله عز وجل أن يجبر كثرنا ويقوي ضعفنا وضعف نسائنا ضعف النساء من ضعف الرجال في الحقيقة طيب هذه إذن العقيقة في تعريفها أو في معناها والعقيقة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله ذبحها أفضل من الصداقة بثمنها بعض الناس ربما يعتقد أن القضية إنفاق أن القضية إنفاق فحسب فيقول عوام أن أذبح الشات وأقسم لحمها وربما من الناس من يكون أحوج إلى ثمنها من لحمها كما يتأول الناس مثلا في قضية صدقة الفطر أو زكاة الفطر يقول الناس الآن ما يفعلون بالطعام بالأرز والعدس والطعام الذي يقدم لهم فالذي يحتاجونه هو النقود الدراهم حتى يشتري الفستان الجديد لابنته، ويشتري السروال الجين لابنه، وهكذا. والأصل أنها لا تخرج إلا طعام. الأصل أنها لا تخرج إلا طعام، لأن الحكمة منها أنها طعم للمساكين، كما قال عليه الصلاة والسلام. طعم للمساكين، فتبقى, فتبقى كذلك. كذلك بالنسبة للعقيقة، هذه الذبيحة. التي يذبحها الناس شكرا لله جل وعلا من جهة على هذه النعمة نعمة الولد وتقربا إليه لأن الذي شرعها هو هو الله جل وعلا هو الله تبارك وتعالى وإن كان دليلها في الصنة فنحن نعتقد أن الصنة وحي كالقرآن قال ابن القيم ذبحها أفضل من الصدق بثمنها لأنها سنة يعني سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام والمقصود بقوله سنة هنا إنما هي هدي إنما هي هدي من هديه عليه الصلاة والسلام وإلا فإن حكم العقيقة قال الجمهور بالسنية قال الجمهور بأنها سنة وقال بعضهم أنها سنة مؤكدة وذهب الظاهرية إلى وجوبها، إلى وجوبها، وهذا هو الصحيح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها لأن مشروعية العقيقة ثبت من فعله وأمره عليه الصلاة والسلام وما دام أن الأصل في أمره صلى الله عليه وسلم أنه ليأ الوجوب ولم يرد صارف يصرف هذا الأمر عن الوجوب يبقى على أصله سيبقى حكم العقيقة وإن كان على خلاف قول الجمهور من العلماء يبقى على الأصل ألا وهو الوتو فقول ابن القيم بالسنية وإن كان هو يقول بالسنية المقصود به أنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونسيك مشروع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعله وفعلها الصحابة كذلك معه ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين بأن رزقهم الله جل وعلا نعمة الولد ففيها قال معنى القربان والشكران على النعمة والصدق والفداء وإطعام الطعام عند الصرور فإذا قال شرع عند النكاح إذا شرع عند النكاح يعني هذا إطعام الطعام وهو عند الصورور كذلك فلا إن يشرع عند الغاية المطلوبة منه ألا وهو النسل هذه الغاية أو غاية من غايات النكاح فيكون من باب أولى وهو وجود النسل فيكون أولى فهذا معنى العقيقه التي دلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره من أحاديث هذا الباب أولا حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عقى عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق عبد الحق الإشبيلي عليه رحمة الله وهو صحيح قال الحافظ لكن رجح أبو حاتم إرساله والصحيح الصحيح أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام من أنه عقّ على صبطيه الحسن والحسين الحسن والحسين قرابتهما من النبي عليه الصلاة والسلام أنهما صبطاه والسبط هو ولد البنت السبط هو ولد البنت أبناء علي رضي الله تعالى عنه وأبناء فاطمة بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عنهما صلى الله عليه وسلم أي عند ولادتهما كبشا كبشا يعني كبش عن الحسن وكبش عن الحسين من فوائد هذا الحديث فيه دليل على مشروعية العقيقه عن المولود، فيه كذلك جواز يعبق الرجل عن حفيده أو صبته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه كذلك أنه يشرع أن يعق على الولد كبشا قال الحافظ وأخرج ابن ابن حبان من حديث أنس نحوه يعني ألا تتمت كلام الحافظ وعن أنس حديث أنس الذي رواه ابن حبان عقّ رسول الله عن حسن وحسين بكبشين يعني عن كل واحد منهما بكبش واحد ثم قال الحافظ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقّ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات رواه الترمذي وصححه وهو كما قال وأخرج الخمسة عن أم كر الكعبية نحوه يعني الحديث الأول بين فيه كأن الحافظ عليه رحمة الله أورده لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى عند ولادة الحسن والحسين بكبشن كبشن يعني بكبشين عليهما وهذا من باب وهذا من باب التوسع على الناس يعني الأقل أن يعقى الرجل عن الغلام بكبشين ولكن إذا تعثر عليه ذلك جاز أن يعقى كبش واحد ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده حديث عائشة أمرهم أن يعقى عن الغلام شاتان مكافئتان شاتان مكافئتان مكافئتان, مكافئتان بمعنى متشابهتان في الوزن والقيمة لا يختلف هذا عن وهذا من باب العدل حتى في هذه الأمور وعن الجارية شات واحد وهذا لفضل الذكر على الأنثى وقد وردت النصوص الكثيرة المبينة لفضل الذكري على الأنثى وهذا دليل من الأدلة من أدلة التفضيل يعني تفضيل الذكر على الأنثى من فوائد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحديث استدل به من قال بوجوب العقيقة. وفيه أنه يعق على الغلام أو عن الغلام بشاتين مكافئتين وعن الجارية بشات واحدة من فوائد هذا الحديث كذلك فيه دليل على تفضيل الذكر على الأنثى بما فضل الله به بعضكم على بعض ثم في بيان وقت ذبحها أي وقت العقيقة أورد حديث ثمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه الخمسة وصححه الترمذي وهو كما قال كل غلام مرتهن أي محبوس رهينة محبوس بعقيقته حتى تذبح عليه اختلف أهل العلم في معنى كون كونه مرتهن بعقيقته ومن الأقوال أو من أقرب الأقوال في هذا أنه لا يشفع لوالديه يوم القيامة. إلا إذا عقوا عنهم إلا إذا عقوا عنهم لأن العقيقة حق كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة حق يعني من حق الولد على أبيه أن يعق عليه وهذا بطبيعة الحال بالنسبة للقادر الذي يجد. قال تذبح عنه يوم سابعه وهذا دليل توقيت العقيقة يوم السابع وإذا ولد المولود في مثل هذا اليوم وهذه كذلك من المسائل التي دائما يسأل عنها الناس ولد في مثل هذا اليوم يوم آه اليوم يوم الأحد عقيقته تكون يوم السبت عقيقته تكون يوم السبت يعني تبدأ على الصحيح من أقوال أهل العلم تبدأ من ليلة السبت من ليلة السبت الجمعة بعد المغرب دخلت ليلة السبت هذا ابتداء وقت هذه العقيقة المولود الذي ولد في مثل هذا اليوم في مثل هذا اليوم ومن الشكمة في ذلك قال بعض أهل العلم أنه إذا ولد المولود آآ آآ يصبح عنه في سابع يومه يعني من باب الـ الـ التيامن والفأل على أنه يعيش دهرا طويلة وعمورا لأن هذه الأيام هي الدهر هذه الأيام هي أيام هي الأيام ما فيش غيرها فالأحد والاثنين والثلاثة والأربعة يعني من باب التيام على أنه يعيش عمرا يعيش عمرا ويوم سابعه يعق عنه ويحلق رأسه ويحلق رأسه يحلق ولا يقص السنة الحلق وفرق بين الحلق والقص واختلف أهل العلم في الجارية هل تلحق بالغلام في هذا والصحيح أن الأحكام تعم الصحيح أن الأحكام تعم خاصة في مثل هذه الأحكام المعللة بعلة والعلة في ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أهريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى في يوم سابعه امر بذبح العقيقه وهذا معنى إهراق الدم وأميط عنه الأذى أميط عنه الأذى أي احلقوا شعر رأسه وبعض أهل العلم قالوا أن العقيقة سميت عقيقة من الحلق بسبب الحلق يعني حلق الشعر فسميت العقيقة لأجل ذلك ف هذا حكم معلد وهو أذى يشترك فيه الغلام والجارية فكما أننا نميط الأذى عن الغلام نميط الأذى كذلك عن الجارية والصغير يعني شعره سينبت وينبت شعر جديد ما شاء الله تبارك الله وهذه سنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام ويسمى ويسمى كذلك التسمية تكون يوم السابع يوم سابعه يختار له الاسم الطيب والناس ينبغي أن يتفقه في باب الأسماء في باب تسمية المولود الآن في هذه الأزمنة المتأخرة بتولينها بأسماء غريبة وعجيبة تسمع تجد أخ هذا نحن رأينا نتكلم على على على المستقيمين ما اسمه ما اسمه هذا الغلام يجيب لك اسم الله ما تعرف لا معناه لا أصله كل واحد كيف واحد يسمي على المدن واحد يسمي على الأشجار واحد يسمي على الأمهار واحد يسمي على العيون واحد يسمي حتى على الحيوانات كأن أسماء الصالحين افتقدناها ما عندنا أسماء الأنبياء ولا عندنا أسماء الصحابة ولا عندنا أسماء الأئمة ولا عندنا لماذا هذا الإخراط في التسميات أسماء ما عندهاش أصل بعدين هو يسمى الاسم ويقول لك وش رأيكم هذا الاسم هذا يجوز ولا ما يجوز انت هو سمى وبعدين يسأل أحيانا بعضهم قولوا له قل لي معناه واحد مرة قلت له قل لي وش معناها وقل لك لا يجوز ولا ما يجوز كاسمية لا تدري أنت وش معناها مشكل يعني مشكل يجيب كلمة من آية آية تصلح كاسمية ما قطعت من لينا قال لك لينا اسم لينا هذاك كاااا وش كذلك يعني إن الصفا والمروى من شعائر الله ثم مروة واقت على ذلك فهذا ما مشكل في التسميات أو فقه تسمية المولود هذا ينبغي أن يعلم الناس أن التسمية من باب التيامن يعني الإنسان يتيامن الخير في ولده على من يسميه عليه إذا كان هو يحب الأنبياء يحب يكون ولدوا على طريق الأنبياء ما رحش يكون نبي من الأنبياء ولكن يكون على طريق الأنبياء ولكن كان بين طلحة وزبير رضي الله تعالى عنهما وهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعرفا بأنهما كان صاحبين فكان يقول أحدهما عن الآخر ما أدري زبير أو طلحة رحم الله آخي يسمي على أسماء الأنبياء وقد علم اللانبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فأسمي أبنائي على أسماء الصحابة فكان الأول أولاده بأسماء الأنبياء سمى إبراهيم وموسى وعيسى والثاني بأسماء الصحابة وكان يختار من الصحابة من, من, من استشهد في غزوة من الغزوة فسمى حمزة ومصعب وغيرهم من أصحاب رسول الله يعني انظر إلى فقه هؤلاء وفقهنا نحن الأسماء يا إخوان التيام أنك ترجو الله جل وعلا وتسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ولدك هذا على سيرة هؤلاء تسمى بأحب الأسماء إلى الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام يبين بين لنا أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء سمي أصدق الأسماء حارس والهمام. نحن نترك هذه كلها ونروح إلى أكدب الأسماء أسماء التزكية هذا يسمى نور الدين وهذا يسمى زين الدين وهذا يسمى شمس الدين وهذا يسمي شمس الدين, يسمي شمس الدين هو ظلام الدين عدول السنة ولأهلها هذا شمس الدين هذا أسأل الله عز وجل العفو العام على ذلك من هذه التسميات وما أكثرها فينبغي أنا نصيح لكل كل أخ متزوج أو موص متزوج مقبل على الزواج مقبل على الزواج كما أني أنصحه أن يتفقه في فقه الزواج وفقه المعاشرة الزوجية وفقه الحقوق عليه كذلك بعد ما يتزوج يعني البرنامج هذا هذا البرنامج دع ما قبل الزواج بعد الزواج برنامج آخر يتفقه شوية في باب الأسماء تسمية المولود يجلس مع أهله ويحاول يفهمه كيف لماذا نسمي واش فائدة التسمية واش المقصود من التسمية وفيه والله الحمد والمن مؤلفات في هذا الباب من علمائنا من ألف في تسمية المولود صح ألفوا في تسمية المولود هذا للتنبيه على هذه الفوائد. طيب من فوائد حديث سمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ جوز؟ ماريان. ماريان؟ إيه وإيش؟ إلهي جوز ولا مجوز؟ جعل كل حلايا، لكن فيه بعض الأسماء حتى وإن كان يعني لها أصلها، ما أدري ولكن ليش أنا ما إحنا إذا اتفقنا على شيء أننا نسمي من باب التيامن صح ولا لا؟ آه ماريا هذه أما قبطية أهديت للنبي السلام وبعد النبي السلام تزوجها يعني اعتقها وتزوجها طيب. هل النبي صلى الله عليه وسلم عنده غير زوجة واحدة؟ عنده كثيرات وهن أفضل من ماريا صح ولا لا خديجة وعائشة وزينب وحفصة وغيرها من أمهات المؤمنين يعني لماذا يعني نختار هذا الاسم؟ هذا الاسم نختاره لأنه فيه شيء واحدة الحاجة هكذا شبه ال ال الـ تعبان آه كما قال ماري آه وبعدين واللي أصحابتها ولا ما أدري يعيطوا لها ماري على على أسمية الإفرنجية أضني أنا دي حاجة ثانية وإن كان يعني جوزها هذا الأسماء اللي فيها إغراب لا ينبغي أن يتسبب الوالد في في في, في تعقيده أبنائه لما عندك هذه المئات الأسماء تروح تختار اسم للابن منتاعك باش يدين له عقدة بعد ذلك دانيال واش هذا دانيال يعود... تطور متى يعدوا أصدقاء وأصحابه يا دانيال ما لا يستقيم هذا أنا ما لا أتكلم الآن على هذه التسمية من باب الحكم أتكلم عنها من باب الأثر، يا إخوان دائمًا. معلش في في عندنا من أسماء الصالحين أسماء جميلة وأسماء طيبة وأسماء فيها فيها فيها وش يقولوا بالتعبيرات هذه؟ المهم في كثير من الأسماء طيبة زي ما وش يسمى طيب خديدا هذه الأسماء أحمد وقف على ذلك. طيب من فوائد هذا الحديث؟ متفق مثمني شو ثاني على منير؟ وش اسمه الأكبر؟ الله أكبر. والأصغر؟ ها؟ عبد الخاله. ما شاء الله ما شاء الله. متفق الله يبارك. يعني على أسماء الله الحسنى هذا أي إنسان يناديه يذكره بالله صح ولا لا؟ أي إنسان يناديه إذا يذك يذكره بالله؟ نترك هذه الأسماء و عندنا احنا في اعرافنا بعض العرف في التسميه الناس يعني اختصروا على انفسهم حتى وهذا للجهل المطبق يسميو على الشهور يزيد وليده في شعبان يسميه شعبان يزيد في رمضان يسميها رمضان يزيد في يوم اللي اللي, اللي اللي اللي اجتمعوا على على على تسميته بيوم المولد يسميه مولود واش هذا يسميه مولود بدعه تبقى متابعه هذا الرجل قال واحد كمرة كنا في عمره سألوا كلم معنا واحد قالوا ما اسم الأخ قالوا مولود قالوا لا لا أسأل عن اسمك قالوا مولود قالوا كلنا مولودين اسمك ما هو يعني, يعني أنت رك تحكي حال مولود ولكن ليس اسما لا يصلح أن يكون اسما فيختارون بعضهم يختار الفصول فالرابيع يسمي رابيع وفصول وفي الصيف ما ما ادري وش يسمى طيب من فوائد حديث تمور استدل به كذلك من قال ب العقيقة يعني كون الغلام مرتهن مرتهن بعقيقته دليل على وجوبها فيه دليل على على أن السنة في ذبحها يوم سابعه هذا ما دل عليه الحديث ودل حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أنها تذبح في اليوم الرابع عشر واليوم الواحد والعشرين. كذلك. وإذا ما ذبح أو ما عق الرجل في هذه الأيام الثلاث أو الأسابيع الثلاث ف. إن العقيقة تبقى واجبة متى قدر على على فعلها يعني الإنسان ربما يكون معسور الحال وبعض أهل العلم منهم الإمام أحمد كان يرى بجواز الاستدانة من أجلها يعني الإنسان وهذا في الغالب لمن يرجو السداد يعني مثل ما هو الحال بالنسبة للموظفين في أيامنا يكون مولف ويدري أنه في آخر الشهر سيقبض أجرته أو وولد له المولود في بداية الشهر فيستدين حتى يقوم أو يؤدي هذا الواجب أو السنة عن ولده ثم يسدد دينه بعد ذلك من فوائد الحديد كذلك فيه دليل على سنية حلق رأس المولود ذكرا كانوا أنثى من فوائده كذلك أن السنة في التسمية تكون يوم السابع لمولده هذه السنة يعني ولكن ممكن في أيامنا تعذر على الكثير من الناس العمل بهذه السنة لأن الإدارة أو التفجيل هذا الإداري يلزمه بالتسمية قبل اليوم السابع لأنه مجرد ما خاصة إذا كان هذا بالمستشفى يولد المولود يطالبون بالاسم حتى يسجل إذا استطاع الإنسان أن يرجع التسمية إلى اليوم السابع فهذا هو الأفضل والأكمل إذا عجز عن ذلك لأجل هذه الأسباب التي حاصرتنا في هذه الأيام فلا حرج بإذن الله جل وعلا وقوته بعد هذا الكتاب كتاب جديد وهو كتاب الأيمان والنذور من كتاب بلوغ المرام هذا الكتاب نبدأه حلقة القادمة بحول الله والله نسأل أن يوفقنا ما يحبه ويرضاه. <تغنق> <المتغن تغنق> هذا <الصحفة> <تغن> ما الحديث كله عن الحديث كله عن العقيقه وما كانش تلازم وهذه أحسن في طرح هذا السؤال لأنه هذا هذا من الأخطاء الشائعة عند الناس. أننا نعتقد تلازم بين العقيقة والوليمة ما كانت تلازم بين العقيقة والوليمة العقيقة هي الذبح يوم السابع. إذا الإنسان أراد أن يطعم ويجمع إخوانه على هذا الطعام لا حرج إذا أراد أن يتصدق بلحم هذه الشاة على الفقراء والمساكين لا حرج كذلك يعني ما كانت تلازم اه حتى المهم في يوم يتابعه يذبح الذبيحه إذا اولا بعد يوم يومين لا حرج في ذلك لأنه ما كاش تلازم بين هذا وذاك والعلم عند الله سبحانه وتعالى نحمدك سد والله الان تستغفرك وتقبلك وبارك الله فيك الله <تصفيق>